50 languages. توتشيتوره <تصفيق> بغوره هل تمارس الرياضه؟ نعم ينبغي أن أتحرك نعم يجب أن اتحرك أنا مشترك في ناد رياضي انا مشترك في نادي رياضي ت فوتبول تش نلعب كره القدم نلعب كره القدم زغره تش احيانا نسبح احيانا نصبح. <تصفيق> أو نركب دراجات أو نركب الدراجات تتقال فوتبول يشب استاديون دت يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يتعني يسبر حمام دتك يوجد كذلك مسبح به ساونا يوجد كذلك سونا. ويوجد ملعب جولف ويوجد ملعب جولف سدا ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ <تصفيق> جدد فوتبول يسعق قغشاهم تعرض حاليا مباراة كرة قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم نمت كوبمرة إنجلز كوبمرة زاد المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي فتا تيكوشتر من سيفوز؟ من سيفوز؟ قش أغواية لا أدري لا أدري جيري زمي حغورب حاليا تعادل حاليا تعادل بلجيم شش الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا جدد بينالتي الان توجد ضربة جزاء الآن توجد ضربة جزاء goal Z 0 هدف 1-0 هدف 1-0